ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور فكادوا تميزوا من الغيغ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزلتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاء على نذير فكذبنا وقل لا ما نزل الله من شيء إن أنتموا إلا في ضلال كبير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 أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 من يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي وَجَعَلَ وجعل لكم السمع ولا بصار ولا تَشْكُرُونَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في وَيَقُولُونَ مَتَى تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين